أرشدت دنيا لنهج محمد ينفحة منه لدار الارقم أهديك نفسي في قصائد صوتها تهدي وترجم فهي أخت الأنجمي مرشدة دنيا الدنيا لنهج محمد يا نفحه مني لدار الارقم هديك نفسي في قصائد صوتها تدي وترجم فهي اخت الانجم سيضي حبك في القلوب مصطرا وسلاك في الباب واسمك في الفمير واسمك في الفمير واسمك في الفمير يا مرشد الدنيا لنهج محمد يا نفحة منه دار الأرقمي أديك نفسي في قصائد صوتها تذيوة الرجم فهي أخذ الأندمي حسبوك ميت وأنت حي خالد ممات تغير المستبد المجرمين حسبوك غبت وأنت فينا شاهد نجوبنا بنهجك كل درب معتم حسبوك ميت وأنت حي خالد ممات ما غير المستدد المجرم حسبوك غبت وأنت أنت شاهد مجلوب نهجك كل درب معتمي في القلوب مصطرا وسلاك في الألباب وسهك في الفمي شد الدنيا لنهج محمد يا نفحه لدار الارقم أهديك نفسي في قصائد صوتها تهدي وترجم فهي اخت الانجم شيدت للإسلام صرحا لم تكن لبناته غير الشباب المسلمين وكتبت للدنيا وثيقة صحوه وبيت إلا أن توفع بكني شيدت للإسلام صرحا لم تكن لبناته غير الشباب المسلمين وكتبت الدنيا وثيقة صحوه وبيت إلا أن توفع بالدنيه الذال بالوسط مكفر فميم